بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1437 وثلاثين للهجرة الموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام 2016 للميلاد نواصل الدروسنا المستمر من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة باركة سلمة عنتي جماعة معدي عصر سلسة شعبان شحن أربعة مئتن سلسان شوعة هجرية كمون عصر شعب مايو كلتن شحن عصر شدشتن ميلادي إن شاء الله تابغت سألي نوز دازل لنا دروس ناي شيخ ابن باز دالف كتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدروس المهمة لعامة الامات بالمالتي الدروس المهمة خمتشمه بوازن له مالاتي أقدست دروسي الدروس المهمة لعامة الامة أقدستي تمرتات نخلن هزبتات مالتي والله بزوح مسائل بحصر زبالي التاقالي لا تركب زا زي ختاب زيان الشيق النباد بخومه احترى بلو درسي زبنا زلو بهم يدرسي ذاك كتاب زياء اللي فوا اذا كان ان شاء الله ذاك زي كتاب زياء حتى انا عبيت بوتاتنا عداتنا احواتنا حتى توم بتصحفوا زي كولو خنبوبوا زي كولو نابون كتبات حلوا مغنيات التوحيد يكون انواع العبادة باب الاداب كله باب المعاملات امال اسئله تركب مالتي بأركزها بزحالة في جمعات الدرس الرابع عشر وسنان نرنا درسي مبل عسرته أربعة مالتي تنبيه هام في هذا الدرس انت يعني رأى مالتي بزعبه نواقض الوضوء بزعبه نوضوء نازف رسولنا نقارات مالتي حجيقن تنشدش مستقسا نوضوء نازف رسولنا نقارات شدشنا نقارات مستقسا تنبيه هام يلو الشيخ من الباس أقل داس الزخونة تنبيه حبيبتي امالتي اما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء نموت حت بكا كن اتحكي خنبلاز ندليله شقم نباز انت مو خانو وضوء خمز يفرس قال يوسف رب ذهبوا سموت لي حتصب قوموني كفوني مالتي ربي حسن الخاتمه يا هبنا بقى بارك الله فيكم ابي سعد زي زيحه حسب ظله نزموت زيحه حسبه ظله وضو اي فرسان وهو اكثر اهل العلم وهو قول اكثر اهل العلم بصح علماء ازي يتزربوا من لشخ من لعدم الدليل على ذلك وضو فرس زبل دليل لا لزغونه سوضو كفرسوت تلنا يدما دليل كان فبقى وضعف الرسني إلا بدليل لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. انتدأتا ايدو قن ايد تزا حتس بزولو صد مالتي نزموه دا حتس بزولو ايدو زياء انتدأ حفرة نايزي زموة الصد تنكيفو مالتي اب حفرتو من غير حائل مالت مباشر بقدت هذا أخواني بشفاء بقلة زي شفاء له معلتي بقدتها بقدتها ندح الحزو مثلاً قوانت ندحر غير له ازي وضوء ايفرسنه شاركا ندحر تنتيموه اللو زا عيدو ازي وضوء ايفرسنه لكن كحسبو أخو له بيدو بقدتها بقدتها ندحر تنكيفوه ابت حفرتنا ايزي مويتوزنه سب معلتيو وجب عليهم وضوء. وضوء سلازفارست وضوء جبر قدنه ويبلشق النباز رحيم الله والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من ورائه حائل أتذكر بك أنه نزيزي حتى بزول لسب حفرة نايز مويته زول لسب كحزي يقول إلا حائل مالت مكالا خالق يره مالت كم قوانتي ويدمانيش أركي زيتات تتقيمه كحاد صبع اللغة بحلفبت حفرته مسبتحه كحزي يقول له نتي حفرة نايز مويته زول لسب يزي وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة في اصحي قولي العلماء نسبيتون سلام لك وضوء كايف سواء بسمعت سلام بالله واذا ما سمعت. كالتي وضوء كايف الرسل إذا أنت أمالته كما تقول له يفرس دبل له أيفرس دبل علماء زربا مالته لكن التدليل الشيخ من باز كله عند حرينه نعم نعم أيفرس دبل نعم نعم يأتي كن دليل وإذا ما صحيح دقنا الدليل أرم دقنا الدليل مغنيات الدليل نعم كم تعائش رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم له. يسعموني نيرو ما الرسول صلى الله عليه وسلم سبيتم سلزقنا وهو صائم ابتأخر الحديث في رواية الحديث انتهي لها عيشة رضي الله عنها بدحرزي ازان دحر سميعه الرسول صلى الله عليه وسلم ازان تسميعهم تقيلهم نفسه لا تقلوا وضعي قبر النير فبقى أذي سبيتها حزكا تنكفكا ويتن محارم حزكا وضوء نبرز زبل زلو إتي دليل ناي عايشة رضي الله عنها أنت أغناطي زغيت زلو بقات دليل كاب رضي الله عنها بوسد ناي دليل صحيح زخنن لو وشيق من الباس بزع دليل زياي زغيت زلو سلازي نسبيتي مجرد تنكفكا ويحزكا إلكا أذي وضوء خمزة فرساتي قول الصحيح دو خنا. ما لم يخرج منه شيء انتداق بسميعت قال خيدوه ابز ساعه تزي صح وضو فرسه مثلا مزيد ولا بسميعت زخده كان ابز ساعه تزي وضو فرسه سلا زخده ماله شيء مزيد ويون بمحير مدعبه تجي فرماي تبعت عينو بلا مالك خيدوه ابز ساعه عايز وضوط راح يكونن حتى غمان غسل في حت سبال لو نفسه مالك أنت ده عقز رأيو نجر زيبو زخودو زخوده نجر نحر زيبو له خينو صراح سلام بال مجرد سلام بال بال أزيو ذو كأي في الرسم طيب بشاواته خينو حتى بشاوة خمان وذو كأي في الرسم مغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم كأزوان نانستوب ناستو كسمعون وضو وذو يروهم وذو يفرسايبلو وضو خي قبرو بأخلوهم بتانك قداميت وذو بعجرم وذو سنيهم هذا أنت سميع كمون أبغى أقول لناون كم فائدة مالتوا صائم تزن يحدى ما لم يوزن سلا... تسعة عاما سلام تبلا مسبيته ويدماني نتن محارم زقونة زي مرعون مالتوا سلام تبلا زي جايز لزقونة وضوء خمزي فر خمزي فرس أبرس يوون تي صوم ناتو بقع مخانو صحيح مخانو صومون أي فرس مغنياته كل زي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبرون يرام ماذا قلو جنس قلو سعيمة زلوكو اي بالون سعيمة يفرسو اي بالون كم او الموضوع يفرسون اي, اي بالون وخسبون كله اكيد شاهوالو سبين تغسع معه الله معلته اذا جن احكام الشريعة نخنفلت اليه تقصى زلوكو معلته سليزي بارك الله فيكم ن ن سبيت غاتقون نتم حارم سلام الكائن زى وضوء تمزيه ف الرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بعض نساء ثم صلى ولم يتوضأ نقلنا استمسعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في الله الشيخ من باز رحمه الله بدهر زى ساقي دوم وضوء كي كيف رسمالد ولم يتوضأ مالت بس هيك أبدا ما يوضوء باقي عله يفرس انت أنت أنت الزنب برنيرو سلام مش بلوان مس تنكفوا تنكفي لهم وضوء مقبرون يرم زي... كل زي وضوء ايه في الرسم اما قول الله سبحانه في ايتي النساء والمائدة اب سورة النساء اب سورة المائدة رب سبحانه وتعالى انتايله او لامستم النساء ننستندحر اريبكم من أريب تنكفكم من لمس متنكاف مالات مدراس ويمتن كاف نقلو اب النساء آية قلصري فندي مالاتيو أربعا فالمراد به الجماع انتا ايو زي, زي بل زلو مالاتيو تدالي زلو جمع اولامستم النساء اي جامعتم سقا وركبتا قيركم بارك الله فيكم اذا ايازياء استدلال قيرو مثلا أو النساء يلنديو. وضؤ مايتشكم كمان تهموا قبورنا قبلك يا اخي اذا سوره النساء هذا او لمستم متنكفاي كون او لمستم اي انت داكيسكم سوا وي ركبت غيركم مسبيتكم ابذ ساعه تجي لنا لكن لمستم تنكفكم مال ما يكون زي زي, زي ما أصح في اصحي في الأصح من قولي العلماء تفسير زيعة صحيح سقونت كل التجارب لنا علماء لكن زيعة صحيح سقونت وهو قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ابن عباس تزارب وزرابيزي وهو صحابي جليل كابر سوس الله عسلموه أو لا مزتم انتهى تفسيرا مستبعد على عبد الله ابن عباس أي جامعتم سجاوركم تجاركم زيعة نسخة تكذو كاذب فرصة أما مجرد سلام إليها تنكفية وضوح قبري هذه دليل يقولون هذه دليل أقوى زخنة نايزهم لا ينقذ الوضو وضوحها في الرسم زبولو أقوى دليل وجماعتم من السلف والخلف والله ولي التوفيق كم هون مجموعة عبد الله بن عباس راح يكون رضي الله عنهما كالؤت مجموعة من السلف والخلف كلهم زي آتم وزوح دلة أقربهم انتهم وخانوا ما إن مجرد سلام كتبنا وذوقا خمزة فرز إذين كا عبيت تنبيه إن شاء الله نبوتاتنان نردتاتنان قمولنا نعلمهم إن شاء الله دماني إذي فاسيت الزقبات حمك في يدو ربي نقول لهنا إخلاصها بنا فإذاها بنا نابلك عبزي زربع عزوه أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته